صراط الذين انعمت عليهم في هم مرضوا المرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورنك فيها إلا قليلا ملعونين أينما تقفون. أخذوا قتلوا تقتلوا سنة الله في الذين خلو منها قبل ولا تجد لسنة الله تبينا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله تكون قريبا وما يدرك لعل الشاعة تكون قريبا إن الله لعلى الكافرين وأعد لهم سعيرا وأطعنا رسلنا وقالوا ربنا إن أطعنا إن أطعنا سادتنا وكبرنا فأضلون السبيل ربنا أتيم ضعفين من العذاب. عذاب والعنهم لعنة كبيرة يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آدو موسى فبروا الله منا قالوا وكان عند الله اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يص ثم علم ما لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن الله فقد <تصفيق> قدمت لكم هذه التلاوة إن شبكة ملامح الإسلامية زور موقعنا على دبلي دبلي دبلي دوت ملامح وخير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة.